قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله Lumen mm -hmm. on a drink Don't من المؤمنين رجال that means Aziziyə Allah MÜZİK divam vaqundı qadınki və bədə və وكفى الله المؤمنين القتال <تصفيق> وكفى What? وتأتلون وتأسرون الفريقا yeah ling ومن يكون multim, <gülüyor> Və nəyə Və ən nə fikim والكل ما يتلى Wasn't well... الشات والمتصدقين والمتصدقين One <laughs> you